اللهم اني أستخيرك بعلمك اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واستقدرك بقدرتك واسالك من فضلك العظيم اللهم اني استخيرك بعلمك الله هما اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واستقدرك بقدرتك من فضلك العظيم فانك تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغيوب الله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 ويسهله لي فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وان كنت تعلم ان هذا الامر شمل لي في ديني وما شيء وعاقبه امري فاصرف عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان واقدر لي, كان واقدر لي كان ثم ارضني به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 وتعلمه ولا